ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكافرين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر ن عنهم سيئاتهم لن كفّر ن عنهم سيئاتهم ولن جزّيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِي فإذا أُذِي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء يصر من ربك لا يقول إن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا ونحن من خطاياكم ونحن من خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيئا إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم.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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من الرحمة أولئك يئسوا من الرحمة وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا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 ثم يوم القيامة يكف بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضه وما أوكم النار وما أوكم النار وما لكم من نصير فأمل له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا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 أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.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 بهم وضاق بهم ذرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن مندوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجzem من السماء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 وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين ختل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة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 وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلاهنا وإلاهكم واحد وإلاهنا وإلاهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب.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 من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم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 ويستعجلونك بالعذاب، ولولا جل مسمّل جاءهم العذاب، ولا يأتينه بغته، ولا يأتينه بغتته، وهم لا يشعرون.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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فأيها يعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.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 ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ ولم يروا أن جعلنا حرا من آمنوا ويتخطف الناس من حولهم أث بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون وَمَن أَظْلَمُ مِمَن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَو كَذَب بِالْحَقِ لَمْ مَا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَ سُبُلَنَا